بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آمية ليس لهم طعام إلا منه ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوفة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 إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله عذابا الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم